سَنُشَيِّعُهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأْنِذُهُمْ أَذَا فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَف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 لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم الكيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن